أَل لِللهِ الدّينُ القَانص وََّذينَ التَّخَذُ مِ دُونِهِ أَل أَم نَعبُدُهُم إِلَّا لُقَّبونَا مَا نَعبُدهُم إَِّا لُقَِّبونَ إِلَى اللهَّهِ زُلفَ إِ اللهَّهَا يَحكُم بينهم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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ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 ألم تر أن الله أزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج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 له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأ أززت قلوب بلب لب لب لب لب لب, لب, لب, لب, لب ില <laughs> ന് ലലില ്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 وَقَالَ هَلَّذَاذِنَ مُضَلِّمَ فَأَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَادَهُمْ سيئات, سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَٰئِكَ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 وَلْيَعْبُدِ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هو الغفور الرحيم. وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَيِّتِيَكُمُ الْعَذَابَ مِنْ قَبْلِ أَيِّتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُصَرُونَ وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِنْ رَّبِّكُم مِنْ قَبْلِ مِن قَبْلِ أَيَّتِ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُونَ